بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة الدخان وقالوا الضمير لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش نموت ونحيا فيه أربع تأويلات أحدها أنهم أرادوا يموت قوم ويحيى قوم والآخر نموت نحن ويحيى أولادنا الثالث نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا والرابع نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللغز تقديم وتأخير ومقصودهم على كل وجه انكار الآخرة ويظهر أنهم كانوا على مذهب الدهرية لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم الآية قالوا بآبائنا ذكر في الدخان قل الله يحييكم الآية رد على المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الاحياء والإماثة وترى كل أمة جاسية أي تجثو على الركب وتلك هيئة الخائف الذليل كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى صحائف أعمالها وقيل الكتاب المنزل عليها والأول أرجح لقوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الآية فإن قيل كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى فالجواب أنه أضافه إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالك وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب أعمالكم وقيل إن الله يأمر الحفظ أن تنسخ أعمال العباد من الدوح المحفوظ ثم يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد على ذلك فتكتبها الملائكة فذلك هو الاستنساخ وكان ابن عباس يحتج على ذلك بأن يقول لا يكون الاستنساخ إلا من أصل أفلم تكن تقديره يقال لهم ذلك وحاق ذكر مرارا اليوم ننساكم النسيان هنا بمعنى الترك وأما في قوله كما نسيتم فيحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الذهول ولا هم يستعتبون من العتبة وهي الرضا سورة الأحقاف تنزيل ذكر في الزمر إلا بالحق ذكر مرارا وأجل مسمى يعني يوم القيامة أروني ماذا خلقوا تحتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالأمر بمعنى التعجيز شرك في السماوات أي نصيب ايتوني بكتاب تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد أو أثارة من علم أي بقية من علم قديم يدل على ما يقولون وقيل معناه من علم تسيرونه أي تستخرجونه وقيل هو الإسناد وقيل هو الخط في الرمل وكانت العرب تتكهن به وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك ومن اضل الآية معناها لا أحد اضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وسطها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمع وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها وكانوا بعبادتهم كافرين الضمير في كانوا للأصنام أي تتبرأ الأصنام من الذين عبدوها وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أي لو افتريته لعاقبني الله على الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها عليه فكيف افتريه وأتعرض لعقاب الله هو أعلم بما تفيضون فيه أي بما تتكلمون به يقال أفاض الرجل في الحديث إذا قاض فيه واستمر قل ما كنت بدعاً من الرسل البدع والبديع من الأشياء ما لم يرى مثله أي ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي بل جئت بما جاء به ناس كثيرون قبلي فلأي شيء تنكرون ذلك وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيها أربعة أقوال الأول أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة وقيل أن يعلم أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم ذلك من أول ما بعثه الله والثاني أنها في أمر الدنيا أي لا أدري بما يقضي الله علي وعليكم فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهار الثالث ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة الرابع أن هذا كان في الهجرة إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به معنى الآية أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله ألستم ظالمين وهو الجواب لأنه دل على أن الله لا يهدي القوم الظالمين وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ واقترف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال أحدها أنه عبد الله بن سلام فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما أسلم بالمدينة وقيل إنها مقية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر وكان عبد الله بن سلام يقول في نزلت الآية الثاني أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة الثالث أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري والضمير في مثله للقرآن أن يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بين وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد صلى الله عليه وسلم وتبشيره به وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أي لو كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب وقيل بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهين، وقيل بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام والأول أرجح لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة، وأما مقالة الآخرين فإنها كانت بعد الهجرة ومعنى للذين آمنوا من أجل الذين آمنوا. أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمون وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم أي لما لم يهتدوا قالوا هذا إفق قديم ونحو هذا ما جاء في المثل من جهل شيئا عذاه ووصفه بالقدم لأنه قد قيل قديما فإن قيل كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل مستقبل. فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون قال ذلك الزمخشري ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال والمعنى أنهم قالوا هذا إفك قديم بسبب أنهم لم يهتدوا به وقد جاءت إذ للتعليل في القرآن وفي كلام العرب ومنه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي بسبب ظلمكم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الضمير في قبله للقرآن وكتاب موسى هو التورى وإماما حال ومعناه يقتدى به وهذا كتاب مصدق لسانا عربية الإشارة بهذا إلى القرآن ومعنى مصدق بما, مصدق بما قبله من الكتب وقد ذكرنا ذلك في البقرة ولسانا حال من الضمير في مصدق وقيل مفعول بمصدق أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم واختار هذا بنعطية استقام ذكر في حاميم السجدة حسنا ذكر في العنكبوت حملته أمه كرها ووضعته كرها أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد وحمله وفصاله ثلاثون شهر أي مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهر وهذا لا يكون إلا بأن ينقص من أحد الطرفين وذلك إما أن تكون مدة الحمل ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر ومن هذا أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإنما عبر عن مدة الرضاع وهو الفطان لأنه منتهى الرضاع بلغ أشده ذكر في يوسف وبلغ أربعين سنة هذا حد كمال العقل والقوة ويقال إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقيل إنها عامة في أصحاب الجنة أي في جملة أصحاب الجنة كما تقول رأيت فلانا في الناس أي مع الناس والذي قال لوالديه أفل لكما قال مروان بن الحكم نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفره كان أبوه وأمه يزعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهم أف وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي ويبطل ذلك قطعا قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين وكان له في الجهاد غنا عظيم وقال السدي ما رأيت أعبد منه وقال ابن عباس نزلت في ابن لأبي بكر ولم يسمه ويرد ذلك ما ذكرناه عن عائشة وقيل هي على الإطلاق في من كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه. ويدل على أنها عامة قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع ولو أراد واحدا بعينه لقال ذلك الذي حق عليه القول وقد ذكرنا معنى أف في الإسراء أتعدانني أن أخرج أي أتعدانني أنا أن أخرج من القبر إلى البعث وقد خلت القرون من قبل، أي وقد مضت قرون من الناس ولم يبعث منهم أحد وهما يستغيثان الله الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما يقول منهما ثم يقولان له ويلة ثم يأمرانه بالإيمان فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أي قد فطره الأولون في كتبهم وذلك تكذيب بالبعث والشريعة ولكل درجات مما عملوا أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة بسبب أعمالهم فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى أسفل وليوفيهم تعليل بفعل محذوف وبه يتعلق تقديره جعل جزاءهم درجات ليوفيهم أعمالهم ويوم يعرضوا العامل فيه محذوف تقديره أذكر أذهبتم طيباتكم تقديره يقال لهم أذهبتم طيباتكم والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها وقرأ أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ والآية في الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحما أما تقشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ عذاب الهون أي العذاب الذي يقترن به هوان واذكر أخا يعني هودا عليه السلام بالأحقاف جمع حقف وهو الكدس من الرمل واختلف أين كان فقيل بالشام وقيل بين عمان ومهرة وقيل بين عمان وحضر موت والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن وقد خلت النذر أي تقدمت من قبله ومن بعده والنذر جمع نذير فإن قيل كيف يتصور تقدمها من بعد؟ فالجواب أن هذه الجملة اعتراض وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده وقيل معنا من خلفه في زمانه قل إنما العلم عند الله أي قل إن العذاب الذي قلت مؤتنا به ليس لي علم متى يكون وإنما يعلمه الله وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم العارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي فسره قوله عارضا قال الزمخشري وهذا أغرب وافصح وروي أنهم كانوا قد قحطوا مدة فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عليه السلام بل هو ما استعجلتم به من العذاب وقوله ريح بدل من ما استعجلتم أو خبر ابتداء مضمر تدمر كل شيء بأمر ربها عموما يراد به الخصوص ولقد مكنناهم فيما إن مكنناكم فيه هذا خطاب لقريش على وجه التهديد أي مكننا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك ثم أهلكناهم لما كفروا وإن هنا نافيه بمعنى ما وعدل عن ما كراهية لاجتماعها مع التي قبلها وقيل إن شرطية وجوابها محذوف تقديره إن مكناكم فيه طغيتم قال ابن عطية وهذا تنطع في التأويل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني بلاد عدن وثمود وسبأ وغيرها والمراد إهلاك أهلها فلولا نصرهم الآية عرض معناه النفي أي لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قربانا أي تقرب بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وانتصاب قربانا على الحال ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا وآلهة بدل منه لفساد المعنى قال هز مخشري وقد أجازه ابن عطية بل ضلوا عنهم أي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي أملناهم نحوك والنفر دون العشرة وروي أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساء وكانوا من أهل نصيبين وقيل من أهل الجزيرة واختلف هل راهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك وقيل بل علم بهم واستعد لهم وجتمع معهم وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود أحاديث مضطربة وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا من استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا ما هذا إلا لأمر حدث فطافوا بالأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه وآمنوا به أنزل من بعد موسى في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود كانوا لم يعلموا ببعث عيسى مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة داعي الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغفر لكم من ذنوبكم من هنا للتبعيض على الأصح أن يغفر لكم الذنوب التي فعلتم قبل الإسلام وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة الله وقيل معنى التبعيض أن المظالم لا تُفر، وقيل إن من زائدة ويجركم من عذاب أليم أي من النار واختلف الناس هل للجن ثواب زائد على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة ومن لا يجب داعي الله الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من كلام الله تعالى ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت اولم يروا الآية فاحتجاج على بعث الأجساد بخلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقال عييت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالى علم كيف خلق السماوات والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى بقادر في موضع رفع لأنه خبروا أن وإنما دخلت الباء لاجتمال النفي في أول الآية على أن وخبرها بلى جواب لما تقدم أي هو قادر على أن يحيي الموت فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيصبر على تكذيب قومك وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وقيل هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام لقوله فبهداه مقتده وقيل كل من لقي من أمته شدة وقيل الرسل كلهم أولو عزم فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض ولا تستعجل لهم أي لا تستعجل نزول العذاب بهم، فإنهم صائرون إليه، فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم. بلاغ خبر بتداء خبر بتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظ به بلاغ بمعنى كفاية من المواعظ أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذه المواعظ والبراهيم. سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين كفروا يعني كفار قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله بعد هذا والذين آمنوا يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن وصدوا عن سبيل الله يحتمل أن يكون صد بمعنى أعرضوا فيكون غير متعد أو يكون بمعنى صد الناس فيكون متعديا وسبيل الله الإسلام والطاعة أضل أعمالهم أي أبطلها وأحبطها وقيل المراد بأعمالهم هنا ما أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعم من ذلك وآمنوا بما نزل على محمد هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله وهو الحق من ربهم وأصلح بالهم قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب وإذا صلح القلب صلح الجسد كله فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى فضرب الرقاب أصله فضرب الرقاب ضربا ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه والمراد قتلوهم ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل حتى إذا أسخنتموهم أي هزمتموهم والإسخان أي يكثر فيهم القتل والأسر فشد الوثاق عبارة عن الأسر فإما منن بعد وإما فداء المن العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارة بين خمسة أشياء وهي المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية وقيل لا يجوز المن ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله اقتل المشركين فلا يجوز على هذا إلا قتلهم والصحيح أنها محكمة وانتصب من وفداء على المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران حتى تضع الحرب أوزارها الأوزار في اللغة الأسقال فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلافها والأوزار الآثام لأن الحرب لابد أن يكون فيها اسم في أحد الجانبين واقترف في الغاية المرادة هنا فقيل حتى يسلم الجميع فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل حتى ينزل عيسى بن مريم قال ابن عطية ظاهر اللفظ انها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة ذلك تقديره الأمر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم أو أي لو شاء الله لاهلك الكفار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض عرفها لهم أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة وقيل معناه طيبها لهم فهو من العرف وهو طيب الرائحه وقيل معناه شرفها ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال فتعسل لهم أي عثارا وهلاكا وانتصابه على المسطريه والعامل فيه فعل مضمر وعلى هذا الفعل عطف وأضل أعمالهم وللكافرين أمثالها أي لكفار قريش أمثال عاقبة القفار المتقدمين من الدمار والهلاك مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم وكذلك وأن الكافرين لا مولى لهم معناه لا ناصر لهم ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى الصيد لأن الله مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعرض بين هذه الآية وبين قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق لأن معنى المولى مختلف في الموضعين فمعنى مولاهم الحق ربهم وهذا على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله مولى الذين آمنوا فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي والناصر ويأكلون كما تأكل الأنعام عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر كالبهائم من قريتك التي أخرجتك يعني مكة وخروجه صلى الله عليه وآله وسلم من وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراج أهلها لأنهم آذوه حتى خرج أهلكناهم الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله وكأي من قرية وجمعه حملا على المعنى والمراد أهلكنا أهلها أفمن كان على بينة أي على حجة ويعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعني قريشا بقوله كمن زين له سوء عمله اللفظ واللفظ أعم من ذلك مثل الجنة ذكر في الرعد غير آثم أي غير متغير كمن هو خالد في النار تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النار فحذف هذا على التقدير والمراد به النفي وإنما حذف لدلالة التقدير المتقدم وهو قوله أفمن كان على بينة من ربه ومنهم من يستمع إليك يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيا لمعنى من قالوا للذين أوتوا العلم روى أنه عبد الله بن مسعود ماذا قال آنفا كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه وإما جهلا منهم ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه وآنفا معناه الساعة الماضية قريبا وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتداته الله عليه وآله وسلم والذين اهتدوا زادهم هدى يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفا وقيل يعني بالذين اهتدوا قوما من النصارى آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم فهل ينظرون إلا الساعة الضمير للمنافقين والمعنى ينتظرون إلا الساعة لأنها قريبة فقد جاء أشراطها أي علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال أنا من أشراط الساعة وبعثت أنا والساعة كهتين فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم أي كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل جاءتهم الساعة وذكرهم بالتداء وخبره الاستفهام المتقدم والمراد به الاستبعاد فاعلم أنه لا إله إلا الله أي على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدم قوله فاعلم على قوله واستغفر والله يعلم متقلبكم ومثواكم قيل متقلبكم تصرفكم في الدنيا ومثواكم إقامتكم في القبور وقيل متقلب متقلبكم تصرفكم في اليقظة ومثواكم منامكم لولا نزلت سورة كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه محكمة يحتمل أن يريد بالمحكمة أي ليس فيها منسوخ أو يراد متقنة وقرأ ابن مسعود سورة محدثة رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك يعني المنافقين ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتل لأن نظر الخائف قريب من نظر المغشي عليه فاولى لهم في معناه قولان أحدهما أنه بمعنى أحق وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة والقول المعروف اولى لهم وأحق والآخر أن أولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك ويل لهم ومنه أولى لك فأولى فيوقف على أولى لهم على هذا القول ويكون طاعة ابتداء كلام تقديره طاعة وقول معروف أمثل أو المظلوب منهم طاعة وقول معروف وقولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم فإذا عزم الأمر أسند العزم إلى الأمر مجازا كقولك نهاره صائم وليله قائم صدق الله يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية وهو أظهر فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هذا خطاب للمنافقين المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم ومعنى توليتم صرتم ولاة على الناس وصار الأمر لكم وعلى هذا قيل إنها نزلت في بني أمية وقيل معناه أعرضتم عن الإسلام إن الذين ارتدوا على أدبارهم نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم وقيل نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من التوراة ثم كفروا به سول لهم أي زين لهم ورجاهم ومناهم وأملى لهم أي مد لهم في الأمان والآمال والفاعل هو الشيطان وقيل الله تعالى والأول أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين في سول وأملى سنطيعكم في بعض الأمر قال ذلك اليهود للمنافقين وبعض الأمر يعنون به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربته فكيف إذا توفتهم الملائكة أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يعني ملك الموت ومن معه والفاء رابطة للكلام مع ما قبله والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حالهم عند الموت يضربون وجوههم ضمير الفاعل للملائكة وقيل إنه للكفار أي يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف أم حسب الآية معناها ظن المنافقون أن لن يفضحهم الله والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله ولو نشاء لأريناكهم أي لو نشاء لاريناك المنافقين بأعيانهم حتى تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين وروي أن الله لم يذكر واحدا منهم باسمه ولتعرفنهم في لحن القول معنى لحن القول مقصده وطريقته وقيل اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض والمعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين ولنبلونكم أين اختبركم حتى نعلم أين علمه علما ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد علم الله الأشياء قبل كونها ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصطر منهم وكان الفضيل بن عياب إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وشاقوا الرسول أي خالفوه وعادوه ونزلت الآية في المنافقين وقيل في اليهود ولا تبطلوا أعمالكم يحتمل أربعة معاني أحدها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان والثاني لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشري وهذا على مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل الحسنات والثالث لا تبطل أعمالكم بالرياء والعجب والرابع لا تبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قبل تمامها وعلى هذا أخذ الفقهاء الآية وبهذا يستدلون على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعها وهذا أبعد هذه المعاني والأول أظهر لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول فلن يغفر الله لهم هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له وقد أجمع المسلمون على ذلك فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بالصلح فهو كقوله وإن جنحوا للسلم فجنح لها ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقفكم أجور أعمالكم يقالوا وترت الرجل أتره إذا نقصته شيئا أو أذهبت له متاعا ولا يسألكم أموالكم أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخف عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا معنى يحثكم يلحه عليكم والإحفاء أشد السؤال وتبخلوا جواب الشر ويخرج أضغانكم الفاعل الله تعالى أو البخل والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق هؤلاء منصوب على التخصيص أو منادى لتنفقوا في سبيل الله يعني الجهاد والزكاة ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي إنما ضرر بخله على نفسه فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق وان تتولوا يستبدل قوما غيركم اي ياتي بقوم على خلاف صفتكم بل راغبين في الانفاق في سبيل الله فقيل ان هذا الخطاب لقريش والقوم غيرهم هم الانصار وهذا ضعيف لان الايه مدنيه نزلت والانصار حاضرون وقيل الخطاب لكل من كان حينئذ بالمدينه والقوم هم اهل اليمن وقيل فارس سورة الفتح نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخديبيه لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وهما راجعان إلى المدينة لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم أي حكمنا لك في أعدائك أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله ما يفتح الله للناس من رحمه أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي لتحققه وهو على هذا بمعنى فتح البلاد الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة ويتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصح لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس ما هذا الفتح وقد صدن المشركون عن البيت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح ورغبوا إليكم في الأمان الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها الرابع أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر الله لك فجعل الفتح علة للمغفرة ولا حجك في ذلك إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة, للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون المعنى إنا فتحنا لك فتح مبين فتان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك هو الذي أنزل الثينة أي السكون والطمأينة يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليةهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل معناه الرحمة الظنين بالله ظن السوء معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين وقالوا لن ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به والأول أظهر بدليل ما بعده عليهم دائرة السوء يحتمل أن يكون خبرا أو دعاءا. إن أرسلناك شاهدا أي تشهد على أمتك وتعزروه أي تعظموه وقيل وتنصرونه وقرئ تعززوه بزايين منقوطتين والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي تسبحوه لله تعالى وقيل الثلاثة لله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله يد الله فوق إيديهم وذلك على وجه التخيل والتمثيل يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هنا ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد بالنكث هنا نقض البيعة سيقول لك المخلفون من الأعراب الآية سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبيه والأعراب هم أهل البوادي من العرب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكنا فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر ففضحهم الله في هذه السورة وأعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير الصدق ولا توبة قوما بورا أي هالكين من البوار وهو الهلاك ويعني به الهلاك في الدين سيقول المخلفون الآية أخبر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى هي غزوة خيبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وان يقول لهم لن تتبعون يريدون أن يبدلوا كلام الله أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديدية وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها وان يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل كلام الله قوله فلن تخرج معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك بعد الحديبية بمدة كذلك قال الله من قبل يريد وعده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم خيبر فسيقولون بل تحسدوننا معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيما وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم وهو قوله لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فمعناها رد أن يكون الله حكم بألا لا يتبعوهم وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد وإثبات لوصف المخلفين بالجهل تعون إلى قوم أولي باس شديد اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول أنهم هوازن ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر والثاني أنهم الروم إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتارهم في غزوة تبوك والثالث أنهم أهل الردة من بني حليفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والرابع أنهم الفرس ويتقول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية قال وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تأخذ منهم الجزية فيقوي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عطف على تقاتلونهم وقال ابن عطية هو مستأنم وإن تتولوا كما توليتم من قبل يريد في غزوة الحديبية ليس على الأعمى حرج الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريضة في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وقيل ألفا وخمسمائة وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ الحديبية وهي موضع على نحو عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربا فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فرق صارخ أن عثمان قد قتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفر أحد وقيل بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالما وانعقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القادم. والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك ثم ذهبت بعد السنين فمر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف الصحابة في موضعها فعلم ما في قلوبهم يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه وقيل من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة وقد ذكرنا السكينة وأثابهم فتحا قريبا يعني فتح خيبر وقيل فتح مكة والأول أشهر أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة وأما المغانم المذكورة أولا فهي غنائم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنم المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله فعجل لكم هذه إلى خيبر وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خيبر والإشارة بهذه إلى صلح الحديبيه وكف أيدي الناس عنكم أي كف أهل مكة عن قتالكم في القديبية وقيل كف اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى القديبية ولتكون آية للمؤمنين أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر ولا متتعلق بفعل محذوف فعل الله ذلك لتكون آية وأخرى لم تقدروا عليها يعني فتح مكة وقيل فتح بلاد فارس والروم وقيل مغانم هوازن في حنين والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط, أحاط بها بقدرته ووهبها لكم وإعراب أخرى عطف على عجل لكم هذه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدا. ولو قاتلكم الذين كفروا يعني أهل مكة سنة الله أي عادته والإشارة إلى يوم بدر وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم روي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم واسروا منهم قوما. وتساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو اطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل وقوله من بعد أن أضفركم عليهم يعني من بعد ما اخذتموهم أسارا هم الذين كفروا يعني أهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام يعني أنهم منعوهم عن العمرة للمسجد الحرام عام الخديبية. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الهدي ما يهدى إلى البيت من الأعام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق حينئذ مئة بدن وقيل سبعين ليهديها والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت وإعراب الهدي أقف على الضمير المفعول في صدوكم ومعكوف ومعكوفا حال من الهدي وأن يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محلة والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في أمورهم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الآية تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو صلت الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم ولكن كفهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم وجواب لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم أن تطأوهم في موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره فتصيبكم منهم معرة أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراها واخترف هل يعني الإثم في قتلهم أو الدية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتل أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم أو رحمة لمن شاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا معنى تزيلوا تميزوا عن الكفار والضمير للمؤمنين المستور الإيمان أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار فقوله لعذبنا جواب لو الثانية وجواب الأولى محدوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى وقررت الثانية تاكيدا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية يعني أنفة الكفر وهي منعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين عن العمر ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم ومنعهم من أن يكتب محمد الرسول الله وقولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك والعامل في إذ جعل محذوف تقديره أذكر أو قوله لعذبنا والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك وألزمهم كلمة التقوى قال الجمهور هي لا إله إلا الله وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل لا إله إلا الله والله أكبر وهذه كلها متقاربة وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم أبا الكفار أن تكتب وكانوا أحق بها وأهلها أي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم وقيل أحق بها من اليهود والنصارى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمره أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون ورؤي أنه أتاه ملك في النوم فقال له لتدخلن المسجد الحرام الآية فأخبر الناس برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام فلما صده المشركون عن العمرة عام القديمية قال المنافقون أين الرؤيا ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك فطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية ثم فتح مكة بعد ذلك ثم حج حجه هو وأصحابه وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين وبالحق يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها إن شاء الله لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر وذلك محال على الله اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فحكى الله مقالته كما وقعت والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في كل أمر مستقبل والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم له الأمر أو يموت أو يمرض فلا يتم له والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة والحلق أفضل من التقصير لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال في المرة الأخيرة والمقصرين فعلم ما لم تعلم يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورغب الناس في الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية في ألف وخمسمائة وقيل ألف وأربعمائة وغزى غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني فتح خيبر وقيل بيعة الرضوان وقيل صلح الحديبية وهذا هو الأصح لأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح هو يا رسول الله قال نعم وقيل هو فتح مكة وهذا ضعيف لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام وإنما كان فتح مكة بعد ذلك فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام ثمانية ليظهره على الدين كله ذكر في براءة وكفى بالله شهيدا أي شاهدا بأن محمدا رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه والذين معه يعني جميع أصحابه وقيل من شهد معه الحديبيه وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته وأشداء خبر عن الجميع وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد ورجح ابن عطية هذا والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأما على مختاره ابن عطية فيقول الوصف بالشدة والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم وما أحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصف بذلك لأن الله قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين سيماهم في وجوههم السيما العلامة وفيه ستة أقوال الأول أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود والثاني أنه أثر التراب في الوجه الثالث أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة والرابع حصن الوجه لما ورد في الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه الخامس أنه الخشوع السادس أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله له نورا من أثر السجود كما يجعل غرة من أثر الوضوء وهذا بعيد لأن قوله تراهم ركعا سجدا وصف حالهم في الدنيا فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك والأول أظهر قد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم فيها وتم الكلام هنا ثم ابتدأ قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع وقيل إن مثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في التوراة ثم ابتدأ قوله كزرع والأول أظهر ليكون وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل والقول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأ هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر وقيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بعث وحده وكان كالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون فهم كالشطئ وهو فراخ السنبله التي تنبت حول الأصل ويقال بإسكان الطائي وفتحها بمد وبدون مد وهي اللغات، فآذره أي قواه وهو من المآذرة بمعنى المعاونة ويحتمل ان يكون الفاعل الزرع والمفعول شطئه او بالعكس لان كل واحد منهما يقوي الاخر وقيل معناه ساواه طولا فالفاعل على هذا الشطأ ووزن ازره فاعله وقيل أفعله وقرئ بقصر الهمزه على وزن فعله فاستغلب اي صار غليظا فاستوى على سوقه جمع ساق أي قام الزرع على سوقه وقيل قوله كزرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شفأه بأبي بكر فآذره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب ليغيظ بهم الكفار تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار وقيل يتعلق بوعد وهو بعيد منهم لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه وعدهم جميعهم رضي الله تعالى عنهم سورة الحجرات لا تقدم بين يدي الله ورسوله فيه ثلاثة أقوال أحدها لا تتكلم بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا تقطع في أمر إلا بنظره والثاني لا تقدم الولاء بمحضره فإنه يقدم من شاء والثالث لا تتقدم بين يديه إذا مشى وهذا إنما يمشي على قراءة يعقوب لا تقدم بفتح التاء والقاف والدال والأول أظهر لأن عادة العربي الاشتراك في الرأي وان يتكلم كل أحد بما يظهر له فربما فعل ذلك قوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم الله عن ذلك ولذلك قال مجاهد معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قال بين يدي الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتكلم بوحي من الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أمر الله المؤمنين أن يتادبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأدب كرامة له وتعظيمه وسببها أن بعض جفات الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم أن تحبط أعمالكم مفعول من أجله تقديره مقافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول صلى الله عليه وآله وسلم فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى وأما من طريق الإعراض فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهر وعند الكوفيين بالأول وهو لا ترفع أصواتكم وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم والتقصير في توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن لعظم ما وقع فيه من ذلك وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف لقوله في أولها يا أيها الذين آمنوا وقوله وأنتم لا تشعرون فإنه لا يصح أن يقال هذا للمنافق فإنه يفعله جرأة وهو يقصده إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر والله يا رسول الله لا أكلمك إلا سرا وكان عمر يخفي كلامه حين يستفهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفظها مع ذلك على عمومه ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما يجب مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيبة وقيل معناه دربها للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف وقيل معناه أخلصها الله للتقوى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الحجرات جمع خجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط وكان لكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا خارجها ونادوا يا محمد أخرج إلينا فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير فتربص بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة ثم خرج إليهم فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حابس يا محمد إن مدحي زين وذنب شين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ذلك الله تعالى أكثرهم لا يعقلون يحتمل وجهين أحدهما أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفي العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم والآخر أن يكون جميعهم ممن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذم. ولو, ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يعني خيرا في الثواب وفي انبساط نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقضائه حوائجهم وإنكار فعلهم فيه تأديب لهم وتعليم لغيرهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم. فروي أنه كان معاديا لهم فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم قد منعون الصدق وطردوني وارتدوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم منكرين لذلك وروي أن الوليد بن عقبه لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين له فرآهم على بعد ففزع منهم وظن بهم الشر فانصرف فقال ما قال وروي أنه بلغه أنهم قالوا لا نعطيه الصدقه ولا نطيعه فانصرف وقال ما قال فالفاسق, فالفاسق المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم أزيدكم إن شئتم ثم هي باقية في كل من اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدار وقرأ فتبينوا من التبين وتثبتوا بالساء من التثبت ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التثبت من الله والعجلة من الشيطان واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول قال المنذر البلوطي وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقا أن تصيب قوما بجهالة في موضع المفعول من أجله تقديره مخافة أن تصيب قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بن المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أي لشقيتم والعنة المشقة وإنما قال لو يطيعكم لم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم وذلك أن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأي غيره ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره وإلى ذلك الإشارة بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان الآية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما اختلف في سبب نزولها فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فبال حمار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذاني نتن حمارك فرد عليه عبد الله بن رواحه وتلاحى الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد وقيل بالحديد وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد ثم حكمها باق إلى آخر الزهر وإنما قال قتتلوا ولم يقل قتتلا لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى الجمع فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية فأما الفتن التي تقع بين المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال وهو مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في الفتنة والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية وهذا قول علي وعائشة وفلحة والزبير وأكثر الصحابة وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء وحجتهم هذه الآية فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزله يريد نفسه أو ماله فلينفعه عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه أو ماله فهو شديد وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن فقيل مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء وقيل مع من يرى أن الحق معه وحكم القتال في الفتن ألا يجهز على جريح ولا يطلب هارب ولا يقتل أسير ولا يقسم فيه حتى تفيء أي ترجع إلى الحق فأصلح بين أخويكم إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل ما يقع بينهم البغي اثنان وقيل أراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرئ بين إخوتكم بالتاء على الجمع وقرئ بين إخوانكم بالنون على الجمع أيضا لا يسخر قوم من قوم نهي عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس عسى أن يكونوا خيرا منهم أي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله وهذا تعليل للنهي ولا نساء من نساء لما كان القوم لا يقع إلا على الذكور عطف النساء عليهم ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعم بعضكم على بعض واللمز العيب سواء كان بقول أو إشارة أو غير ذلك وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة الهمزة وأنفسكم هنا بمنزلة قوله فسلموا على أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب أي لا يدعو أحد أحدا بلقب والتنابز بالألقاب التداعي بها وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرض ونحوه إذا دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والاستخفاف بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يريد بالاسم أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن سمي مؤمنا وفي ذلك ثلاثة أوجه أحدها استقباق الجمع بين الفسق وبين الإيمان فمعنى ذلك أن من فعل شيئا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنا والآخر بسما يقوله الرجل للآخر يا فاسق بعد إيمانه كقولهم لمن أسلم من اليهود يا يهودي الثالث الثالث أن يجعل من فسق غير مؤمن وهذا على مذهب المعززل اجتنب كثيرا من الظن يعني ظن السوء بالمسلمين وأما ظن الخير فهو حسن إن بعض الظن اسم قيل في معنى الاسم هنا الكذب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الظن أكذب الحديث لأنه قد لا يكون مطابقا للأمر وقيل إنما يكون اسما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة لأنه لا يقدر على دفع الخواطر واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه اسم فأمر باجتناب الأكثر من الاسم احترازا من الوقوع في بعض الذي هو اسم ولا تجسسوا أي لا تبحثوا عن مخبئات الناس وقرأ الحسن تحسس بالحاء والتجسس بالجيم في الشر وبالحاء في الخير وقيل التجسس ما كان من وراء والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام. ولا يغتب بعضكم بعضا المعنى لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما يكره لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو أفعاله أو غير ذلك وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال الغيبة أن تذكر أخاك المؤمن بما يكره قيل قيل يا رسول الله وإن كان حقا قال إذا قلت باطلا فذلك بهتان وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في التجريح في الشهادة والرواية والنكاح وشبهه وفي التحذير من أهل الظلال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم شبه الله الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتا والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقديحه أن جعله ميتا لأن الجيفة مستقذره ويجوز أن يكون ميتا حال من الأخ أو من لحمه وقيل فكرهتموا اخبار عن حالهم بعد التقرير كأنه لما قررهم قال هل يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أجابوا فقالوا لا نحب ذلك فقال لهم فكره دموه وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فكره الغيبة التي هي تشبهه وحدث هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله واتقوا الله قاله أبو علي الفارسي وقال الرماني كراهه هذا اللحم يدعو إليه الطبع وكراهيه الغيبة يدعو إليه العقل وهو أحق أن يجاب لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل وقال الزمخشري في هذه الآية مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معناه التقرير ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ومنها اسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتا ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخا له يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الذكر والأنثى هنا آدم وزوجه قال ابن عطية ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال إنا خلقنا كل واحد منكم من ذكر وأنثى والأول أظهر وأصح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم من آدم وآدم من التراب ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب فبين الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما هو بالتقوى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله وروي أن سبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا كيف نزوج بناتنا لموالينا؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الشعوب جمع الشعب بفتح الشين وهو أعظم من القبيلة وتحته القبيلة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وهم القرابة الأدنون فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب وقريش قبيلة وبنو عبد مناف بطن وبنو, وبنو هاشم فخذ ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة وبنو عبد المطلب فصيله وقيل الشعوب في العجم والقبائل في العرب والأثبات في بني إسرائيل ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا قالت الأعراب آمنا نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت تجاور المدينة أظهروا الإسلام وكانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا فأكذبهم الله في قولهم آمنا وصدقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل بالجوارح فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى وقد يكونان متفقين وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل فيه الإيمان حسبما ورد في مواضع أخرى وإن, تضيع وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعماركم شيئا معنى لا يلتكم لا ينقصكم شيئا من أجور أَعْمَالِكُمْ وفيه لغتان يقال لاتا وعليه قِرَاءَةُ نافع لا يلتكم بغير همز ويقال ألتا وعليه قراءة من قرأ لا يلتكم بهمزة قبل اللام إن قيل كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولم يقبل عمل إلا من مؤمن فالجواب أن طاعه الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح الأعمال فالمعنى إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون قلوبكم وعملتم اعمالا صالحة فإن الله لا ينقصكم منها شيئا ثم لم يرتابوا أي لم يشقوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالاعراض المذكورين بأنهم في شك وكذلك قوله في هؤلاء أولئك هم الصادقون تعريض أيضا بالاعراض إذ كذبوا في قولهم آمنا وإنما عطف ثم لم يرتابوا بثم إشعارا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة وجاهدوا يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد ان يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن أسلموا نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان وغيرهم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أي هداكم للإيمان على زعمكم ولذلك قال إن كنتم صادقين ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليكم سورة قاف تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ويختص قاف بأنه قيل إنه من اسم الله القاهر أو القدير وقيل هو اسم للقرآن وقيل اسم للجبل الذي يحيط بالدنيا والقرآن المجيد من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم محذوف تقديره ما رد أمرك بحجه وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك وعبر, وعبر عن هذا المحذوف فوقع الاضراب ببل وقيل الجواب ما يلفظ من قول وقيل إن في ذلك لذكرى وقيل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وهذه الأقوال ضعيفة متكلفة بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الضمير في عجب لكفار قريش والمنذر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الضمير لجميع الناس واختاره ابن عطية قال ولذلك قال تعالى فقال الكافرون أي الكافرون من الناس والصحيح أنه لقريش وقوله قال الكافرون وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالكفر كما تقول جاءني فلان فقال الفاجر كذا إذا قصدت ذمه وقوله منذر منهم إن كان الضمير لقريش فمعنى منهم من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم وإن كان الضمير لجميع الناس فمعنى منذر منهم إنسان مثلهم وتعجبهم يحتمل أن يكون من أنبعة الله بشرا أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما يأتي بعد أئذا متنا وكنا ترابا العامل في إذا محذوف تقديره أنبعث إذا متنا ذلك رجع بعيد الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم وقيل الرجع الجواب أي جوابهم هذا بعيد عن الحق وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالى وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر قد علمنا ما تنقص الأرض منهم هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم قال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل جسد بن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب وقيل المعنى قد عرمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر وعندنا كتاب حفيظ يعني اللوحة المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذ عنه شيء وقيل معناه محفوظ من التغيير والتبديل بل كذبوا بالحق لما جاءهم هذا الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أطبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك وقال ابن عطية هذا الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما اجاد النظر ونحو ذلك فهم في أمر مريج أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر وتارة ساحر وغير ذلك من أقوالهم وقيل معناه منكر وقيل ملتبس وقيل مختلط وزيناها يعني بالنجوم وما لها من فروج أي من شقوق وذلك دليل على إتقان الصنعة رواسي يعني الجبال من كل زوج بهيج أي من كل نوع جميل ماء مبارك يعني المطر كله وقيل الماء المبارك ماء مخصوص ينزله الله كل سنة وليس كل المطر يتصف بالمبارك وهذا ضعيف حب الحصيد هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد باسقات أي طويلات طلع النضيد. الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضد كحب الرمان فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد فإذا تفرق فليس بنضيد كذلك الخروج تمثيل لخروج الموتى من القبور بخروج النبات من الأرض وأصحاب الرس قوم, قوم كانت لهم بئر عظيمة وهي الرس بعث إليهم نبي فجعلوه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله وأصحاب الأيكة يعني قوم شعيب وقد ذكر وقوم تبع ذكر في الدخان فحق وعيد أي حل بهم الهلاك